ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أ فلا يعلم إذا بعث ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يوم إذ